بوک تو نه و یک الامر واحد الامر واحد تو خیلی تنبلی اینقدر تنبل نباش أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا؟ أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا؟ تخيلى ميخابي. إن بعد نخب. أنت تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ أنت تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ تودير ميعي. إن دير انت تأتي متأخراً كثيراً. هل أتيت غير هكذا؟ انت تأتي متأخراً كثيراً. هل لا أتيت غير هكذا؟ تو با صداي بلند میخندی. انقدر بلند نخند. انت تضحك بصوت عالٍ. هل لا ضحكت غير هكذا؟ انت تضحك. بصوت عال، هل لا تضحك غير هكذا؟ تو آهست حرف ميزني، انقدر آهست حرف نزن انك تتكلم بصوت منخفض جدا، هل لا تكلمت غير هكذا؟ انك تتكلم بصوت منخفض جدا، هل لا تتكلم غير هكذا؟ تو خیلی مینوشی، انقدر ننوش انت تشرب كثيرا جدا هل لا غير هكذا انت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا تو خيلي سيجار مكشي انقدر سيجار نكش انت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا انت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا تو خیلی کار میکنی اینقدر کار نکن انك تشتغل كثيرا جدا هل اشتغلت غير هكذا انك تشتغل كثيرا جدا هل لا اشتغلت غير هكذا تو خیلی سریع رانندگی میکنی اینقدر سریع نران انت تسير بسرعة عاليه هل سرت غير هكذا أنت تسير بسرعة عالية، هل لا سرعت غير هكذا؟ آقا مولر بولاند شبيد اصحى يا سيد مولر اصحى يا سيد مولر آقا مولر بنشينيد اجلس يا سيد مولر اجلس يا سيد مولر ابقى جالسا یا سید ملر ابقا صبر داشته باشید كن صبورا كن صبوراً. آرام باشید خذ وقتك كفايه خذ وقت كافيا یک لحظه صبر کنید انتظر لحظة. انتظر لحظة. مظاب باشي. كن حذرا. كن حذرا. وقت شناس باشي. كن دقيقا في المواعيد. كن دقيقا في المواعيد. أحمق نباشي. لا تكن غبيا. لا تكن غبياً